الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتبكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنتهم والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قردا حسنا يزاعفه لكم ويغفر لكم الله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم